وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول رَبِّكُمْ أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي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 إِذْ يثقفوكم يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ ويبسطوا وَيَبْسُطُوا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وألسنتهم بالسوء بِالسُّوءِ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 اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظاهر على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالاولاء هم الظالمون يا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 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فعاقبتم فَآتُوا الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا واتقوا اللَّهَ الذي اللَّهَ الَّذِي أنتم به مؤمنون يَا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك, ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إنه